سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وقل لهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضافين من الرجال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوا ومن يهاجر في <تصفيق> سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن ومن يفق جمع بيته مهاجر الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما واذا ضربت فَصَلُّوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ